يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاء كَبَشَ الله اللَّهِ السَّمَاءَ فَزِينَكَ يغرض بهم ويولع القرماء على بيتنا على بيت شواكن الحما Wassai, szóda, eszünk a törökökkel, eszünk a törökökkel. A dolgokat szóda, szóda, szóköl, Akkor What?